خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تزرون وما تعلمون والله عليم بذات السدور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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُدُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من نصيبة إلا بإذن الله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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم وإن تعطوا وتصفحوا وتغفرو فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندهم أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا قيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون